وَبَشرِ ال الذيذنَ آمنوا وَعملِلُ الصَّالِحاتِ أَمَّ لَهُ جََّاتٍ تَجرِي مِنْ تَحتِْهَاأَنهَاُ كُل مَا رزِقُ مِنْهَا مِن سَمَة الرزْقُ قُ هذا الذي رُزقنَا مِنْ قَبللُ وَأتُ بِهِ مُتَشابِهَا.